والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنتى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وَمَنْ بَخِلَ وَأَسْتَوْنَا وَكَذَبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِرُهُ لِلْعُسْرَ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لِلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةَ وَالْعُنَىٰ فَأَنْذَرْتُكُمْ أَرَادَتَ الظَّعْلَ لا يَصْلَحَهَا